عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد عباد الله وصيتي للجميع بتقوى الله فهي وصيه الله للاولين والآخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله في مثل هذه الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة وأربعة عشر رجلا خرج بهم ليظفر بعير لقريش وكان القائم على عير قريش أبو سفيان رضي الله عنه وكان مشركاً آنذاك فخرج أو ذهب عن طريق الساحل ولم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العير سمع المشركون في مكة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لعيرهم فخرجوا بطرا ورئاء الناس بحدهم وحديدهم فالتقى اغنياء الرحمن بقياده النبي صلى الله عليه وسلم مع حزب الشيطان واجتمع الفريقان في بدر وسميت هذه المعركه في معركة الفرقان، والمعنى أنه ظهر للناس الفرق بين الحق والباطل، بين العقيدة الصحيحة والعقيدة المنحرفة، لأن كفار قريش. يقولون نحن حماة البيت وما عبدنا الاصنام إلا لمكانتها عند الله تقربنا إلى الله زلفا فهم يعبدون الله لكنهم أشركوا معه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل هذا الباطل ويأمرهم أن يعبدوا الله وحده فتعجبوا كيف تكون الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فصار الصراع في المناظرات والحوار، وكان المسلمون. قليل العدد في مكة فلم يواجهوا عدوهم بالقوة إذا استعمل العدو معهم القوة وصار الناس في حيرة من الأمر لأن كفار قريش وركزوا على ذلك بعد حادثة الفين ظن العرب أن أهل مكة لهم مكان ومنزل عند الله ولهذا كان العرب لا يتعرضون لعيرهم يعني القوافل التي تذهب إلى الشام واليمن لا يتعرضها أحد إذا كانت لقريش قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص ما أكون وفي قراءة فجعلهم كعصر ماكو ما لاتالف قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف. ولهذا و لهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و من خوف اذن معركه بدر سميت بالفرقان لأنه لا أحد يتعرض لعير قريش فضلاً أن يحاربهم أحد أو يقاتلهم أحد فلما صار هذا اللقاء أخذ الناس ينظرون من ينتصر ومن يغلق وكان الكثير يتوقع أن تنزل حجارة من السماء على النبي ومن معه لأنهم تعرضوا لهذه القافلة وسيقاتلون قريشا لما أراد أبو جهل أن يخرج قيل له سلمة القافلة فارجع قال لا ليست القضية قضية القافلة القضية قضية عقيدة وصمعة اليوم تعرض محمد لقافلتنا غدا فتعرض بقية القبائل لقوافلنا لنخرج لبدر ونضرب المعازف والقينات ونشرب الخمر ويسمع بنا العرب يعني تبقى السمعة الماضية على ما هي عليه وهذه عقيدة المشركين العقيدة المنحرفه قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وخرج معهم الشيطان في صورة سماقة ابن مالك المدرجي فلما التقى الفئتان نكص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون لما وصل كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لقتال ولا استعد للقتال فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا والله لو وجدوا في هذا الزمن لحرروا الأرض من مستنقعات الكبر والضلال والانحراف خرجوا بقلوب مؤمنة صادقه موحدة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الأمر اشيروا علي أيها الناس هل نواجه العدو أم نرجع إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت وجنتان فكان مغضبا وهو من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه وانظر الى توفيق الله لهذا الرجل في كلماته التي تكلم بها جاء الى الرسول وهو مغضب فقال يا رسول الله هون الأمر والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن يا رسول الله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ولعل الله أن يريك فينا ما تقر به عينك يقول ابن مسعود والله لو أعطيت جميع ما في الأرض مقابل هذه الكلمات التي تكلم بها المقداد لاخترت هذه الكلمات لكن التوفيق بيد الله والمقداد من المهاجرين وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع الأنصار فقال اشيروا علي أيها الناس قال سعد بن معاذ وهو سيد رضي الله عنه كأنك تعنينا يا رسول الله قال نعم قال يا رسول الله آمن نابك وصدقناك وآمنا أن ما جئت به هو الحق إن يا رسول الله صبر عند الحرب صدق عند اللقاء فمضي حيث أمرك الله والله لو خذت بين البحر لخضناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وانشرح صدره ثم بشرهم قال ابشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين إما العير وإما النصر ثم أخذ يبين صلى الله عليه وسلم مصارع القوم يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان في ليلة المعركة نام الصحابة والنوم في حال الخوف دليل الامان ولهذا كان النعاس يتغشاهم في المعارك فالنعاس في المعركه من الرحمن والنعاس في خطبه الجمعه وحلق العلم من الشيطان انتبه لا يتغشاك الشيطان النعاس في المعارك من الرحمن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه لما ناموا ليلة بدر أجنب الكثير منهم يعني احتلموا لاحظوا النفسيات كيف صارت مرتفعة فأصبحوا مجنبين فجاءهم الشيطان ولم تنزل ايه التيمم بعد فقال الشيطان تواجهون العدو وانتم تصلون على غير طهاره وتقاتلون وانتم على جلابه اي دين هذا الدين وهذا فقه خبيث يزينه الشيطان لأتباعه لكن الله أذهب عنهم رجل شيطان فنزل المطر من السماء قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل شيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام هذا دليل على ان الايات الكونية تتحرك مع اصحاب العقيدة الصافية الصحيحة موسى عليه الصلاة والسلام العصا تحولت الى قوة غاربة ومعجزة عظيمة وابراهيم صارت النار بردا وسلاما عليه ويوجع نبي الله يوجع الذي جاء بعد موسى لما اراد الدخول الى الارض المقدسه وانتصروا كادت الشمس ان تغرب فخرج من خيمته وعريشه ونظر الى الشمس فقال انت ماموره وانا مامور اللهم احبسها علينا يعني أوقف الشمس لا تتحرك فوقفت الشمس حتى انتصروا بإذن الله وفي يوم بدر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول علي ما فينا أحد إلا نام تلك الليلة إلا رسول الله يتضرع والدعاء سلاح المؤمنين إذ تستغيثون ربكم حتى أشفق عليه أبو بكر سقط رداءه أكثر من مرة وأبو بكر يرفع رداءه ويقول يا رسول الله كفى مناشدتك لربك والله لينجزن الله ما وعدك والله لينصرنك الله وتحركت السماء فبعد الله ألف ملك خمسمائة بقيادة جبريل وخمسمائة بقيادة ميكائيل، وبدأت المعركة معركة عقيدة لا من جهة المشركين ولا من جهة المسلمين المشركون عقيدة باطلة منحرفة زينها الشيطان لهم والمسلمون عقيدة صحيحة آمنوا بالله وحده فقام أبو جهل فاستفتح المعركة وجع بهذه الدعوات فقال اللهم هذا محمد سب آلهتنا وسفها أحلامنا يزعم أنه يدعو إليك اللهم فانصر أحب الفريقين إليك يعني إذا كان على حق فانصر وإن كنا على حق فانصرنا زين لهم الشيطان هذا العمل فبدأت المعركة وتلاعب المسلمون برقاب الكفار وكان عدد الكفار ألفا وعدد المسلمين ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا فقتلوا سبعين وأسروا سبعين وفر الباقون رجعوا إلى مكة فغنم المسلمون في تلك المعركة وانتصروا على عدوهم وصار لهم النصر وتحقق النصر نصر العقيدة فتحولت السمعة من كفار قريش إلى المسلمين فكذراء الداخلون في الاسلام كثر الداخلون انتبهوا لكن اكثر الداخلين دخلوا لاجل النصر ولاجل الغنيمه ولهذا سبحان الله الدنيا تغير هؤلاء الثلاثمائه والاربعه عشر رجلا أخذوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنائم وعن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصبحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حرب العقيدة إذا كان فيها شعره للدنيا فإنها تؤثر على أصحابها حرب العقيدة إذا لم تكن خالصه لله فإن أهلها لا يستحقون النصر حرب العقيدة ليست مجرد ادعاءات أو شعارات أو كلمات تقال لا والله حرب صدق حرب إخلاص لله الغرض منها نشر دين الله ولهذا سبحان الله جاءت معركة احد في بداية المعركة كانت مداداً لمعركة بدر فيه إخلاص وتجرد وقتال لأجل هذا الدين لكن انحرف البعض من الصحابة رضي الله عنهم لأجي الدنيا منكم من يريد الدنيا فنزلوا يتسابقون على الغنائم الرمات نزلوا فجاءت أحد لتهذب هذه الطائفة ولتربي المسلمين فقتل منهم سبعون وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فتعجبوا كيف نغلب انتصرنا في بدر والآن في المدينة فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إذن حرب العقيدة لا بد أن تكون لله وأن تكون خالصة لله الواحد الأحد وأهلها هم المنتصرون إن قتلوا فإن جنة عرضها السماوات والأرض نالوا الشهادة بإذن الله وإن بقوا بقوا أعزةً متمسكين بدينهم وعقيدتهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احمده واشكره واصلي واسلم على سيد ولد ادم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله من عمل صالحا فلنفسه وسيجازى على عمله المقداد رضي الله عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة لأجل هذه الكلمات التي تكلم بها يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدل إلى مكة والمسيرة من بدر إلى مكة ثلاثة أيام بلياليهن في ليلة وبين الأودية والشعاب قال النبي صلى الله عليه وسلم مني بالمقداد يعني من ينادي إلي المقداد فأخذ الصحابة يبحثون عنه فقالوا يا مقداد رسول الله يدعوك فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل وظلمة الأودية والشعاب بين بدر والمدينة قال يا مقداد قال لبيك يا رسول الله قال أريد أن أصارك يعني كلمة سب بين المقداد والنبي صلى الله عليه وسلم فأصغى المقداد بأذنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا مقداد إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني أن أحبك تأمل إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني أن أحبك فما أجمل أن يكون لك عبد الله سرائر مع الله بذكر لله وتعظيم لله وعبادة تتقربها إلى الله وسعد بن معاذ يوم موته شيعه سبعون ألف ملك واهتز له عرش الرحمن اهتز له عرش الرحمن إنها المنزل العظيمة والعالية لمن صدق مع الله وأحسن الطريق إلى الله معاشر أحبه حرب العقيدة لا ينظر فيها لا إلى القلة ولا إلى الكثره لا إلى قوة العدو ولا إلى ضعفه حرب العقيدة حرب مواجهة بين أولياء الرحمن وحزب الشيطان والمنتصر هم أولياء الله ولهذا قال الله للكفار وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين هذه معي خاصة وقال تعالى قل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم كم ينفق الان الكفار على العدد والسلاح والجيوش ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فتمسكوا عباد الله بدينكم وعظموا هذه الشعائر في أنفسكم واستمسكوا بالعقيدة الصحيحة وبالدين الصحيح وكونوا حملة لهذه الأمانة العظيمة فإنا حملنا إياها وهذه السفينة سفينة التوحيد قادها الأنبياء نوح وموسى وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعون ثم أهل العلم والفضل إلى أن صارت إلى وقتنا هذا فلا نضيع هذه العقيدة ولا ننحرف عنها ولا نرضى بشيء من الدنيا لأجل هذه العقيدة العظيمة الصحيحة والعاقل خصيم نفسه اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اقم علم الجهاد اللهم اقم علم الجهاد اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الشرك والزيغ والفساد والعناد يا قوي يا عزيز اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم انصر اخواننا المجاهدين في بلاد الشام اللهم اجمع كلمتهم على رجل يحمل راية الجهاد في سبيلك اللهم اجمع كلمتهم على رجل يحمل راية الجهاد في سبيلك اللهم سدد سهامهم واش جريحهم وفك أسيرهم واحفظ عقيدتهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على القوم الظالمين اللهم انصرهم على القوم المجرمين يا قوي يا عزيز اللهم وفق لا تأمرنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم آملين بالمعروف منتبعين له ناهين عن المنكر مبتعدين عنه يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا رب العالمين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا, ليلة القدر يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اذكروا الله يذكركم واشكروه على آلاء نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصل